لا يؤاخذكم الله باللويد ايمانكم ولا فيؤاخذكم في بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللويد ايمانكم ولا فيؤاخذكم في بما كسبت والله غفور حليم والله غفور حليم